أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك اقترب صلى الله عليه وسلم من الفتى الحزين جابر بن عبد الله وهو واجم حزين فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال جابر يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلا يا رسول الله قال يا جابر أما علمت أن الله أحيى أباك فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية إذن فقد حطت الأرواح في النعيم ورفرفت في عوالمه الساحرة في عوالم احتقر الشهداء معها جهادهم وما أصابهم فهي لا شيء أمام ما يرونه ويعيشونه لذا تمنى والد جابر أن يقتل ويقتل علّه يدفع شيئا يستحق هذه الرفاهية التي يعاني عشقها لكن الرب الكريم سبحانه قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي فبلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم يا له من تكريم ناله والد جابر هو شيخ كبير سقط ضمن أول من سقطوا إنه لم يقاتل كما قاتل حمزة ولم تمزقه الطعنات كما مزقت أنس بن النظر ومع ذلك يلقى كل هذا الفيض الغامر من النعيم ليس هكذا ينظر لوالد جابر دعونا نتأمل العالم هذا الشهيد من كل زواياه إن هذا الشيخ الكبير لم يحارب عن اثنين كما فعل سعد في بدر ولم يحارب بسيفين كحمزة لكنه كان يحارب في معركتين شرستين إحدى المعركتين على الأرض أما الأخرى فكانت معركة بين حنايا وهي أكثر ضراوة وقسوة إنها معركة مع الذات مع الدنيا مع عواطف الأبوة الجياشة التي تتراكض في بساتينها تسع بنات مسكينات والدنيا كل الدنيا تدرك أن الشيخ يكون أكثر حدبا على بناته منه وهو شاب والدنيا كل الدنيا تعرف أن للبنات رحمة لا تعادل في قلوب الآباء فكيف إذا كن تسع صغيرات كان عبد الله بن عمرو بن حرام ينتزع نفسه من بين بناته ينتشلها من مشاعر الأبوة الجارفة ليتجه بها نحو الله فحب الله متشعب في عروقه متشعب في مشاعره وهو بحاجة إلى الله أكثر من حاجة بناته إليه هكذا يمكن فهم هذا الشيخ الذي استحق هذا التكريم رفرفت روحه وروح رفيقه عمر بن الجموح وبقية الشهداء ووصلت رسالة الأرواح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبطاله وتلاها عليهم ففاضت العيون حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ضمن رحلتهم هذا المساء